عوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد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 ولا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروم اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل اللهم ارزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل ربنا آتنا من لدنك رحما وهيئ لنا من أمرنا رشدا تصل علي النهاردة أحد الشباب حكى لي قصتين واقعيتين حصلوا خلال الأسبوع اللي فات القصتين بيلخصوا إحنا عايزين نقول إيه النهاردة قصة الأولانية خمس شباب سهروا في منطقة ستة أكتوبر كان في فرح لغاية قرب الفجر شباب وهم راجعين من الصهرة وكل واحد منهم اللي مدروخ واللي شارب واللي عامل واللي مسوي العربية اتقلبت بيهم والعربية وهي بتتقلب واحد من الخمسة اتفتح الباب مطر باع على الأسفل. هو ده الشخص الوحيد اللي نجي من الحدثة الأربعة الثانيين الولد اللي كان سايق برضو حصلت له كدمات شديدة جدا بسبب الحادث واتنطر برضو برة لكن في العناية المركزة دلوقتي وفاقد البصر والتلاتة التانيين اتفحموا تماما بعتوا جابوا الاسعاف والمطافي العربية كانت بتولع الناس بتقول العربية كانت قدامنا بتتفحم ومش قادرين وسمعين صراخ الولاد وشايفينهم بيتفحموا قدامنا ومش قادرين نعمل لهم اي حال ادي موقف وادي حال على النقيبة شاب من نفس المنطقة كان خلاص شهور ويتخرج من كليته هو بيدرس في جامعة خاصة وهو من أحد البلاد في الصعيد فشاهد الولد في الجامعة بتاعه رحوا عاملين حفلة حفل تخرج للشباب وجابوا بقى مغنيين وجابوا وجابوا فالولد غار وبيقولوا هو ما شاء الله لقوة إلى بالله كان سبب إن كل دفعته تقريبا يلتزمه كل اللي في دفعته ملتزمين كانوا بسببه الشاهد الولد غار فقال أنا راح حناعمل حفل التخرج وراح جايب بعض الدعاء والمشايخ في أحد المساجد ودع الشباب كلهم وعمل ندوة فواحد من الشباب بيقول له انت بتعمل حفل التخرج قبل ما تتخرج قال ما يام ناس مستنية تتخرج ويمكن مش هتلحق تتخرج الولد بيحكي لي اللي كان أصلا سأل السؤال ده بيقول لي دلوقتي الكلمة أعدى بترن في وداني. الولد ما شاء الله لأخوة إله بالله اجتهاد بعد كده ما فيش حسن خلق 23 سنة ليلة ما حدثت له الحادث قعد سلم على جميع الإخوة اللي كان يعرفهم وواحد من الشباب اللي كان ليه علاقة وثيقة به قال له لو أنا مد أنت لي فقال له أنت بتتكلم في إيه تموت إيه؟ قال لا يعني أنا بكرة مسافر ورايح البلد ودلوقتي الأمور ما بقتش مأمونة يا عم أنت إيه وخذها ضل كده كذا ليه؟ إيه اللي عمل فيك الكلام ده بلاش كثيرة دي قال لهم بس لو أنا موت أنت هتزعل لي وحاتدعيلي الشاهد أصبح عليهم الصبح وفعلا الولد خد بعضه وراح علشان يسافر البلد وإذا به تحدث حادثة والحادثة غريبة جدا الخبر جاء انه مات في الحادثة ما حصلش كده كان السواء في غيبوبة من بسبب الحادث فلما فاء قالوا له ايه اللي حصل قال لهم احنا العربية تقلبت وتقلبت قرب اسمه بوليس فلما بصيت مين من الركاب اللي تصاب كان هو الولد ده بس كانت شوية جروح جدا فاخدته ودخلت به اسم البوليس قال انا عايز اكلم ابويه رفع صمعت التليفون وكلم والده فعلا وقال له احنا بس العربية تقلبت بينا وابتاعه وقعد شوية دخل العربية حط ايده على صدره قال حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اشهد ان لا اله إلا الله وان محمد رسول الله ومات محمد سبحان الله دول شباب ودشب والسن ايه في العشرينات هو ده المعنى يا جماعة احنا مستنين ايه احنا محتاجين ايه علشان ناخد الخطوة ربنا سبحانه وتعالى ربنا يقول اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة في الحلية ذكر ابو نعيم عن يحيى بن معاذ قال عجبت لي ثلاث وفرحت لثلاث ثلاث واغتممت بثلاث ثلاث حاجات فرحتني اوي وثلاث حاجات خلتني اعجب اوي وثلاث حاجات غمتني اوي فالتي عجبت منها فتنة العالم واحد يعرف طريق ربنا ويتعلم وبعد كده يتفتن وسرور الانسان بما اصاب من الدنيا وهو تراث من تقدمه وتراث من يخلفه، من تورثتها عن أبيك وحترثها لابنك، ومش حدزم لحد. والثالثة من رطع في أفواه أمانه في مراعى الموت. عندنا لسه أمان طويل قوي، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وعمل الشكل كده ورحا اسم النبي صلى الله عليه وسلم زي صندوق وطلع منه سهم. السهم ده إيه؟ ده أمله وإيه اللي بيخبطه ده؟ أجله يعني أمله أطول من أجله ويقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في صحيح البخاري يقول لا يزال قلب الكبير شابا في حب اثنتين حب الدنيا وطول الأمل لسه هيبقى عندنا أمال طويلة ولسه متعلقين بالدنيا هو كده البشر قد الثالثة قال وفرحت بثلاث إظهار الله آدم على إبليس وإخراجه إيانا في هذه الدنيا والخصلة الثالثة وهي أشرف الثلاثة معرفة الله جل وعلا واغتممت لثلاث إيه بقى الثلاثة اللي لم ذنوب أسلفتها وأيام ضيعتها والخصلة الثالثة وفيها الخطر العظيم وقوفي بين يدي رب العالمين لا أدري ما يبدو لي منه وذلك المقام الشديد يتوقع فيها المحاسب بماذا يختم له أيام ضيعتها يعني في الغفلة وترك الاستعداد وزنوب أسلفتها وسأقف بين يدي رب العالمين يحاسبني على الصغير والكبير في زمن اختلطت فيه الأوراق في زمن الفتن فيه على الأشد في زمن يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا الرسالة اللي لازم كل واحد تتحفر في وجدانه ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين يا جماعة العلماء بيقولوا القلوب ضعيفة والفتن خطافة احنا غلابة وضعاف الاصل فينا الضعف والفتن حوالينا من كل جانب الفتن دي بتوصل لنا رسالة من ربنا الحق الحق قبل فوات الاواني سارع وبادر قبل ان تغادر الحق لأنه ما تعرفش بما سيختم لك ما تعرفش أنت النهاردة في المسجد بكرة تبقى فين ما تعرفش العمر حيبقى قد الحق وبادر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود والنساء بإسناد حسن ذكر عنده الفتنة فقال إذا رأيتم الناس قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قال فقمت إليه فقلت كيف أفعل عند ذلك جعلني الله تبارك وتعالى فداك قال إلزم بيتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عنك أمر العام احنا عايزين نسمع على الوصيل النبوية دي قوي صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم نعمل ايه في وقت الفتن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الزم بيتك ما تعرضش نفسك للفتن وابكي على خطيئتك وابكي على نفسك واملك عليك لسانا وخذ ما تعرف انت عارف الحلال ما الحرام خليك في اللي انت عارفه ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ما تشغلش نفسك بعيب غيرك وما تشغلش نفسك بالزمان واللي بيحصل فيه من قال هلك الناس فهو أهلكهم خلينا حالنا خلينا ننجو منها بالمعروف نعمل ايه نسارع قال ربي وأحق القول قول ربي جل وعلا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 فجزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العام وسارعوا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين قالت أم غزوان غزوان ده كان من أحد السلف الصالحين من العباد قالت له أم ذات مرة اما لفراشك عليك حق السرير ده ملوش حق عليك اما لفراشك عليك حق اما لنفسك عليك حق قال يا اما إنما أطلب راحتها أبادر طي صحيفتي كتابي هيتقفل أيام وهيتقفل الحق قبل ما يتقفل كتابي أكون عملت رصيد القدير رب العالمين وسارع انت هتسارع انت انت هتسمع الكلام ده تطلع من المسجد عايز تعمل اي خير عايز تبذل في وجوه الخير عايز تتقرب لربنا اول حاجة عشان تسارع لازم تبقى قصير الامل ان انت دايما تذكر نفسك لعل الساعة قريب وما يدري لعل الساعة قريب يمكن تكون قريبة لو بقى عندنا اليقين ده هنلحق وحنجري وحناخد الخطوة لربنا في كتاب الزهد للإمام أحمد قال ذكر عن الحسن البصري أنه كان يقول ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رأى ذلك ورؤية ذلك في عمله ولا أطال أمل العبد قط إلا أساء العمل آ بيبان بقى هو حاسس إن هو بقت أيامه معدودات حاسس أنه ما يعرفش إمتى هيكون لحظة ثمانية وحاسس أنها قربت يبتدي بقى أنا كنت زعلان من حد لا يا عم أروح استسمحه أنا حاسس أن أنا ظلمت فلان لا لا ألقى الله بمظلمته أنا حاسس أن أنا ضيعت حاجات من حقوق ربنا عليا لا ألحق أروح أعمل لي عمرة أروح أتصدق بصدقة كبيرة تنفعني يوم الإيامة ما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤية ذلك في عمله ولا أطال أحد أمله إلا أساء عمله تعالوا نقول طريقة عملية علشان نسارع الطريقة العملية دي نتعلمها من هدي سلفنا الصالح كان رجل من المسلمين إذا بلغه موت أخ له من إخوانه يقول إنا لله وإنا إليه راجعون كدت والله أن أكون أنا السواد المختبر يقول إيه أنا بتهايق لنا اللي جاي عليك الدور كل ما يسمع إن فلان ماتوا لنا اللي عليها الدور فبيقوله فيزيده ذلك جدا واجتهادا يمضي على ذلك زمان ثم يبنغه موت أخ له آخر فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون كدت والله أن أكون أنا السواد المختطف فيزيده ذلك جدا واجتهادا الحسن البصري لما كان يروي ذلك كان يطبق هذا الأمر فالراوي بيقول أخذ الحسن يردد هذا الكلام غير مرة فوالله ما زال كذلك حتى مات موتا كيسا مات موتا زي الفل اه ازاي طول الوقت انا علي الدور الحق بقى ليه ما كنش احنا نستمين نقول يا شباب للشباب اللي عنده عشرين سنة وثلاثين سنة طيب وما يدرينا اذا كان شباب العشرينات والثلاثينات بيختطفوا هكذا ويموتون يبقى احنا الدرع علينا ولا ايه هو ده المعنى قال محمد ابن السماك ان استطعت ان تكون كرجل ذاق الموت وعاش ما بعده حط نفسك كده كأنه بالظبط فلان اللي احنا حطناه في القبر ده كأن ربنا سمح ليه انه يعيش خمس دقايق. هيعمل فيهم ايه؟ خمس دقايق بس عندك فرصة خمس دقايق. رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما اترك الحق. استغفر خذوا فلوسي اعملوا اي حاجة انا عايز اعمل عمل صالح ألقى ربنا ما قداميش غير خمس دقايق. بيقول اعمل نفسك كأنك بالضبط كده رجل ذاق الموت وعاش ما بعده فسأل الرجعة فأصعف بطلبه قال رجعوني فقال له ماشي وأعطي حاجته فهو متأهب مبادر فافعل فإن المغبون الخسران من لم يقدم من ماله شيء اللي ما بينفقش في سبيل الله حاجة ومن لم يقدم من نفسه شيء ولا بذل جهد فطاعة ربنا سبحانه وتعالى عايز تبادر قبل أن تغادر وتسارع قصر أملك كان مطرف ابن عبد الله يقول يا إخوتا اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر من رحمة الله وعفوه كانت لنا الدرجات اشتغلوا طلعوا كل ما تستطيعون من جهد في افطاعة ربنا سبحانه وتعالى لو إحنا أطعنا نفسنا أطاعة ربنا والحمد لله ربنا تقبل منا وتنزل علينا برحمته يبقى لنا الدرجات العلى ورفقة النبي محمد في الجنة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وإن يكن الأمر شديدا ولو حتى طاعتنا دي ما بيتش تنفع والحساب شديد والعقب شديد كما نخاف ونحذر لم نفعل ما طلبه منا ربنا فإذا قلنا ارجعنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هنقول له يا رب عملنا اللي علينا عملنا كل اللي نستطيعه انت ما عملتش ليه هي دي كانت مقدرت يا رب أنا جبت آخري في طاعتك يا رب هو ده المعنى يبقى أول حاجة ايه قصر أملك وتذكر الموت تجتهد في الطاعة واحد من السلف اسمه حسان ابن ابي سنان ده راجل من الصالحين زوجته بتقول كان يجي فيدخل معي في فراشي ثم يخاضعني كما تخادع المرأة صبيها زي ما هي بالظبط كده الام لما تيجي تنيم ابنها الابن عاد بعيط الولد الصغير الرضيع فهي عايزة تنيمه فتبتري تقعد جنبه شوية لغاية ما يحس بجد ان هي نايم في حضنها وبعد كده تمشي هو كان بيع منها كده الراجل زوجها يروح قاعد نايم جنبها لغاية ما هي تنام او يحس انها نامت تماما تقول فكان يخاضعني كما تخاضع المرأة صبيها فاذا علم اني نمت سل نفسه فخرج ثم قام فصلى فقلت له يا ابا عبد الله كم تعذب نفسك بنراحة عليك شوية أرفخ بنفس فقال سكتي ويحكي يوشك أن أرقد رقده لا أقوم منها زمانا أنام ليه أنا ممكن أنام أمس، أنا مش عارف أنام كل ما أجي أحط راسي على فراشي أفتكر إنه ممكن تكون دي لحظة النهاية ما النوم ده الموت الصغرى يا جماعة فعشان كده كان ذكر الموت يلهب حماسهم لطاعة الله سبحانه وتعالى من الحاجات اللي تخليك تسارع لما تشوف غفلة الناس حواليك الله كده يوشك أني عمنا الله بالعذاب ما هي المعاصي دي بتستوجب غضب ومقته طب واحنا عايزين ننجو مش عايزين العذاب ينزل علينا فلما تشوف كده تقول ايه آه، لولا عباد ركع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا لا أنا أقوم أستدفع العذاب عن نفسي على الآل علشان ربنا ما يتنزلش علينا بعقب عام فالحق وانجو بنفسي ربنا يقول فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يوم يومئذن يصدعون يا بصوا يصدعون دي يقولوا يصدعون يتفرقون ويزلزلون يوم يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفر ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون السكة قدامك شايف السكة فيها مشاكل كتير مهدها بعمل الطاعة الطاعة جيب طاعة علامة حسن حسنة بعدها ربنا يتقبل الخطوة ربنا يضاعفها لك من تقرب إلي الشبر تقربت إليه الذراع من أتاني يمشي أتيته هرولة السكة تبقى بسيطة وقصيرة وتأدي الرسالة اللي ربنا خلقك من أجلها لما تشوف غفلة الناس تسارع وتبادر قبل أن تغادر في كتاب المحتضرين لابن أبي الدنيا قال أحدهم دخلنا على أبي التياح الضبعي نعوده في مرض الرجل في مرض الموت فروحنا نزول فقال والله إن كان لينبغي للرجل المسلم اليوم أن يزيده ما يرى من الناس ما يرى في الناس من التهاون بأمر الله أن يزيده ذلك جدا واجتهادا بيقول لما نبص كده ونقول لا حول ولا قوة إلا بالله الناس غفلة قوي وبعدة قوي يقول لما شوف الكلام ده أبقى عايز أقطع نفسي في طاعة ربي فأزيده جدا واجتهادا ثم يبكي من حاجات تالت حاجة بقى من اللي تخليك تسارع انك تقول بينك وبين نفسك مفيش وقت مفيش وقت خلاص الاعمار بتنقضي والزمان مفيش بركة مش كده اليوم ما بقاش 24 ساعة اليوم بيتاكل الناس في اعمالها وفي مشاغلها مش ملاحقين نعمل النهاردة الجمعة بكرة الجمعة ما بقاش فيه احساس بالوقت تماما طب ما خلاص ما هو يوم بيجيب شهر وشهر بيجيب سنة طب وانت عسلم نفسك كده مفيش وقت إلحق بادر، فلما المعنى ده يبقى يقين جواب تبتدي تقدم عمل صالح قال سميد كل يوم ينقص من أجلك وأنت لا تحزن وكل يوم تستوفي من رزقك قد أعطيت ما يكفيك وأنت تطلب ما يبغيك كل يوم بينقص من أجلك المفترض إنك تحزن عليه يوم راح أسبوع شهر سنين وإحنا بعاد عن ربنا لا إحنا لازم نلحق نفسينا بعض الإخوة الكرام لما التزم في أواخر العشرينات يقول بص ده في ناس شغالة قبلية بقالها عشر سنين وفي ناس أول ما طلعوا اللي حفظ القرآن وهو عنده عشر سنين وهو عنده خمستاشر سنة وأنا فين أنا من الناس دي كلها عامل زي عبد الله الثقفي لما قات النبي صلى الله عليه وسلم وجالوا إيه ثقيف دي قل يعني كان في عام الوفود في العام التاسع فبص كده على الناس إيه ده أبو بكر عبادته قد إيه وعمر عبدته عملة ازاي وطاعته قد ايه وعثمان وعلي والزبير ايه دا انا في من الناس دي لا انا مش هقدر احصل الناس دي خالص لانا كده يبقى راحت عليا فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له قل لي في الاسلام قولا لا أسأل عنه احدا غيرك عشر كلمات جمع فيها كل حاجة تحتاجها قال له قل لي حاجة من الاخر انا كده مش عارف اجيب الناس دي فأجابه النبي بخمس كلمات قل آمنت بالله ثم استقم خلصت المسألة كده فصاحبنا ده بيقول أنا بصيت لقيت نفسي في آخر العشرينات وما عملتش حاجة لكن هو ده الإحساس ده اللي خلاني فاربع سنين أعمل اللي ما عملوه ناس في عشرين سنة أختم القرآن وخلص كذا وكذا مدووين السنة والحمد لله يبقى لي حال وأوراد ثبتة مع ربنا سبحانه وتعالى واتقدم في فتعاط وادعو في سبيل الله في أربع سنين أعمل اللي ما هتعملش في عشرين سنة ليه؟ علشان عنده حاجة من جواه له لازم الحق هو ده لما يبقى المعنى ده راسخ في وجدانك مفيش وقت هتبتدي تاخد الخطوة لربنا سبحانه وتعالى هنسارع قلنا نسارع ازاي ربنا قال ايه وسارعوا اول حاجة نسارع لها يا رب اول حاجة نجري لها رب مغفرة وسارعوا الى مغفرة من ربكم طب احنا عايزين ربنا يغفر لنا ما قصب ده اهم حاجة التخليه قبل التحلية الاول يتوب علينا ويطهر وجداننا وقلوبنا ده الاول أصلي هعمل لو أنا بعمل حسنات كتير أوي وتيجي سيئة تحبت ده كله أو أبقى جوايا شيء للأسف الشديد يقطع بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى يبقى أنا لازم أول خطوة توبة ومغفرة أول شيء لازم في الطريق إن أنا أبدأ بالاستغفار شوفوا ربنا يقول إيه فقلتوا استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ما قالش توبوا على طول لا محتاجين شوية استغفار يعمل إيه الاستغفار يطهر القلب أصل القلب ده هو أهم حاجة في الموضوع كله قال إن في الجسد يمضغى إذا صلحت الصلحة سائل الجسد وإذا فسد فسد سائل الجسد قلبك طهر وقلبك فيه حب ربك القلب ده تخلع عشان حاجتين علشان يستودع في الإيمان ومحبة الرحمن اتخلع عشان كده فلو قلبك ده فيه حاجات ما يحبهاش ربنا مش هينفع الإيمان لازم حينبقى مر بص القلب زي الإناء النبي قال كده في الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن لله آنية من الأرض وآنية الله في الأرض قلوب عباده الصالحين وأحبها إليه أرقها والينها فالقلب زي الكباية دي بالضبط هو جوه فيه حاجة نجسة. تحط ميا ينفع تشرب ما ينفعش لازم تدلقها هو كده يبقى يا جماعة هذا القلب مثل هذا الإناء لو جوانا جساد ما ينفعش ما ينفعش يتحط فيه الماء ده ما ينفعش يتحط الإيمان يبقى معكر لازم يتنظف اللي جوه الأول وبعد كده تنزل الإيمان داخل القلب فعشان كده لازم الاول استغفار لازم استغفار يطهر الاستغفار هو اللي حيعمل العمل ده كينا كده حاطط الكباة دي الكوباية دي دلوقتي فيها شوية نجاسات او فيها شوية تراب عايز طلع التراب ده من جوه اعمل ايه تحت الحنفية كده تنزل عليها المية لغاية ما تطلع كل اللي جواها او الاسلوب التاني هتعملها ازاي هتجيب بقى سلكه بتاعه وتشيل والحاجات اللي جوه دي كلها وتنضف علشان خاطر ينفع تشرب منها بعد كده هو كده بالزبط انت محتاج في الاول تطهر قلبك ده يكون بايه بالاستغفار عشان كده قال وسارعه الى مغفرة من ربكم وجنه طيب اول حاجة لازم تقول لنفسك المعنى ده الحديث رواه الطبراني وحسنه الألبان قال صلى الله عليه وسلم إن صاحب الشمال اللي بيكتب سياتك عليك إن صاحب الشمال لا يرفع القلم ست ساعات ست ساعات مش ست ساعات ست ساعة ستين دقيقة يعني يعني ست أوقات طلعوا قد دايه دول عند ربنا ما نعرفش بس المهم يديك ست فرص ست ساعات عن العبد المسلم المخطئ فإن ندمة واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة عايز أكرم من كده إيبا يديك فرصة ما يعقبكش عليها أنت عامل زنب دلوقتي أنت عامل مصيبة دلوقتي لا قدامك فرصة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة عشان ما تتكتبش عليك يرفع القلم عن العبد ست ساعات بعدين أنت لو تبت من قريب على طول قلبك أول ما ذكرت تذكرت قلت استغفر الله أنا برضو عمل الزم ده يا رب تب علي أنا إيه اللي وقعني في اللي أنا عملته ده يا رب اغفر لي وتب علي يا رب لا أعود لا أعود خلاص ندمت بجد واستغفرت خلاص ولا لك إنها تعملت انتهت وإلا كتبت واحدة هكذا فشوف رحمة ربنا بك عشان كده أول معنا عايزين نتعلمه في موضوع الاستغفار إن احنا نستغفر من قريب تعمل الزمب لو كل زمب بتعمله في حياتك احنا كلنا خطائين كل بني آدم خطاء فلازم حنغلط ولازم في المخالفة بس حنفرق بقى المؤمن من المفتون حيفرق في الحتة دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من عد ما فيش حد إلا وله زمب يعتاده الفينة بعد الفينة إن المؤمن خلق مفتنى النسية الأصل إن إحنا نتفتن وإن إحنا ننسى بشر إذا ذكر ذكر أول ما يقال له اتقل لا لا تأخذوا العزة من الاسم يقول أيها الله يا ربنا اجعلني من المتقين يا رب اغفر لي وتوب علي إذا ذكر ذكر طيب المغفرة قبل التوبة المغفرة معناها الست ابتداء أنه يستر على العمل ويزال حلو كده تيجي التوبة بعد كده كأنك أنت بالضبط التوبة معناها الرجوع يعني كأنك شرط فلما شرط مطلوبة عشان ترجع للطريق مرة تانية أول حاجة النزام بداية شال من سكتك عشان تعرف ترجع تاني ترجع تاني للطريق دي تجي مرحلة التوبة مرحلة الرجوع إلى ربنا سبحانه وتعالى الرجوع إلى الصلاة المستقيم مرة تانية يبقى أول حاجة الاستغفار وأول حاجة طلب المغفرة من ربنا سبحانه وتعالى أول شيء عايز اديك وصفة عملية من عشر حاجات علشان نطلع بشيء عملي ننفذه خلال الاسبوع ده احنا قلنا هون اول خطوة في الطريق انك تستغفر ربك وتطلب منه ان يغفر لك ذنبك طب نعمل ايه عملي ايه الحاجات اللي بيها ربنا يغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا علشان نعرف نعود للطريق مرة تانية أول شيء من هذه الأمور اسمعوا إلى هذا الحديث اللي بيقول أنه أرجى الأحاديث النبوية أو الأحاديث القدسية روى الترمزي وحسنه الألباني من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تبارك وتعالى يا ابن آدم لحظوا يمكن الحديث سمعناها بس أنحا هطلع منه ثلاث حاجات إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة الله أكبرش تلات حاجات الحديث القدسي ده بيقول لنا إنها من أسباب المغفرة أول حاجة يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ولا أباني على ما كان منك يبقى أول سبب من أسباب المغفرة كثرة الدعاء وحسن الظن بالله يعني إحنا نرجو ما عند الله أيوة إحنا وحشين أيوة إحنا مقصرين أيوة إحنا أهل للذنوب والمعاصي بس هو الأكرم وهو الأعلى وهو الأرحم وهو البر يعطي عباده بلا استحقاق ينشر رحمته يبقى يعاملنا هو بما هو أهله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا بما نحن أهله نحن أهل الذنوب والمعاصي فظننا فيك يا رب ان انت تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا وتعفو عنا انت تعفو عن كثير بس الكلام ده لازم يبقى مصدق بعمل عشان سهل لقوي الكلام وسهل لقوي ان احنا ندعو ونقول يا رب اغفر لنا ورحمنا وقلوبنا لسه متعلقة بالذنب لا ما ينفعش الآية اللي احنا قرناها ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الزُّنُوبَ إِلَى الله ولم يُصِرُّوا على مَا فَعَلُهُ لأ أنت بتستغفر وبتقول له أنا غلبان أنا أهل التقصير أنا نفسي غلبتني أنا الشيطان وسويسلي فارب اغفر لي إما أنت معترف بزنبك وبتقصيرك مش بتيجي بقى تقول يا رب أنا عارف أن أنا عملت ذنوب بس كنت أعمل إيه يعني ظرفنا صحبة شباب بيقول إحنا في زمن كله فتن فكنت أعمل إيه يعني؟ كنت لازم أنظر إلى دوله ولكنت لازم أعمل كذا وكذا أنا شاب وعندي شهوة ناس تقول ما احنا أنت شايف الحالة وغلو بتاعها فكنت لازم أمدي إيدي وأخذ رشوة ولا أخذ حاجة أعمل إيه؟ اللي يعمل كده يبقى مش معطرف بذنبه دايما معطرف بذنبه لا دا بيقول لك أنا عملت اللي عليا صحيح غلطت بس يعني غلطتي مش قوي لا عمرها ما تيجي هده لو أنت بقى بتقوله يا رب أبو لك بنعمتك عليه، وأبو بذنبي أنا عارف أن أنا لو كنت مشتها صح كنت هترزقني ليه؟ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته لو أنت فهمها كده عن ربنا كان ربنا كرمك ومن يتق الله يجعل له مخرجة ويرزقه من حيث لا يحتسب كان لك الرزق لكن أنت استعجلت والعلماء يقولوا من تعجل الأمر قبل أوانه عوقب بحرمانه عشان كده شدت عليك وعشان كده شفت العسر لو طلبتها منه إن مع العسر يسرا إن, إن مع العسر يسرا يبعت لك يسرين يبعت لك فرجين هي المسألة لازم نتعامل مع ربنا كده يبقى أول حاجة إيه دعاء ورجاء السبب الثاني يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء عنان السماء يعني السحاب أو قالوا مد البصر شوف انت عينك تجيب لغاية فين لو ذنوبك قد الدنيا دي اللي قدامك دي كلها او من هنا لغاية السماء ولو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أباني عايزين نتعلم الاستغفار استغفار نطلب من ربنا للمغفرة على الوجه اللي يرضيه نعمل ايه اول حاجة لما تطلبها اطلبها في وقت من الأوقات الشريفة المستغفرين بالأسحار دي بقى الأوقات العظيمة اللي لما ترفع إيديك ربنا نزل إلى سماء الدنيا يقول هل من مستغفر؟ فتقول له يا رب اغفر لي وتب علي يبقى أقرب ما يكون العبد من ربه في جوف الليل المظلم يبقى تستغفر في وقت شريف او في كل وقت طبعا لكن يعني تتحرى الاوقات دي علشان بتبقى ليها طعم تاني دي حاجة الحاجة التانية اعظم الاستغفار اللي يكون قبليه ثناء وحمد على ربنا عارفين انتو النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيد الاستغفار تقول الكلمات العظيمة دي اللهم انت ربي لا اله الا شوفوا الثناء على ربنا يبقى عامل ازاي تبتدي تقول له يا رب انت ربي انت خالقي انت رازقي انت المهيمن على امري انت مدبر امري اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطاع اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت من قالها حين يصبح موقنا بها دقل الجنة عايزي أحلمين كده وفي بعض الفاض وروايات الحديث أنها تكون سبب لمغفرة الذنوب العظام عند رب العالمين ولو كانت ذنوبة دي زبد البحر أد رغاوي البحر اللي تطلع بالمليارات المليارات بس تطلع من قلب صادق مخلص وهو بيقولها حاسسها ويمكن دمعتك على خدك وانت بتقولها حاسس بجنيتك وتقصيرك وحاسس قد ايه غلطت في حقه وفي نفس الوقت حاسس بنعمته عليك هو اللي سطرك وحلم عليك وما عجلكش العقاب وبيرزقك ويعطيك ويمن عليك ويكرمك ومش منع خيره عنك وكان قادر انه يبعط لك الهلاك في لحظتها تيجي تمد ايدك للحرام تتشل تيجي تخطو خطوة تلاقي الأرض تبلعت ديك فيها ايه تزلزل الأرض من تحت أخدامه تيجي تبص البص الحرام تعمى قادر قادر سبحانه لكن ما عملش كده ويتركك علشان خاطر تفهم الدرس كويس وتعرف انت مين وهو مين يبقى من اعظم الاستغفار ان احنا نقولها ونبقى قبلها ثناء على ربنا سبحانه وتعالى برضو من الصيغ الوردة اللي لها اجرى عظيم اوي ان انت تقول استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه النبي بيقول صلى الله عليه وسلم اللي يقول الكلمات دي ربنا يغفر له ولو فر من الزحف الفرار من الزحف أحد الموبقات السبعة أحد أكبر الكبائر العدو جه وإنت رح تواخد بعضك وجاري كبيرة من الكبائر موبقة من الموبقات مهلكة من المهلكات يقول لو إنت عامل ذنب تقيل قوي كده وقلت الصيغة دي بس قلتها بإخلاص وصدق يغفر ذنبك. يبقى تاني حاجة نتعلم نستغفر ازاي ثالث حاجة قال يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض قراب الأرض يعني ملء الأرض ملء الأرض كل اللي في الأرض بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ولا أبالي ثالث حاجة إيه؟ وحد لا إله إلا الله ثالث حاجة التوحيد الخالص تبقى لا إله إلا الله من قلبك لا إله إلا الله وحده لا شريك له نتعلم لا إله إلا الله يا جماعة يعني في كلمات بسيطة وياي لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله العبادة يعني كلمتين حب وذل ما حبش حد أبداً زيه ولا أخضع ولا ذل لحد أبداً زيه هو وبس هو حبيبه لا يحب سواه كل الناس بعد كده يتحبوا فيه هو أمرنا أن احنا نحب آباءنا وإمهاتنا ونبر بيهم ونبص إيديهم ورجليهم حاضر هو أمرنا بأن إحنا لنا ولايات على أولادنا وعلى زوجتنا فيبقى في حب في القلوب طيب يتحبوا فيه؟ فيه لو هم على طاعة ربنا محبتهم في قلبك تزيد هم مش كده تلاقي القلب فيه حاجة بتحب ربنا أكتر من أي حاجة تانية هي دي لا إلهة لله في كلمتين تاني حاجة ما بتزلش ما باخضعش لحاجة سوى ربنا لا أذل لأحد سوى الله ما بذلش لشهوة ولا المعصية اللي بيشه في سجارة وهو ذليل ليها ذليل مش قادر يقول لك ما قدرش يعيش من غيرها ده ذل المعصية ده. اللي ذليل لشهوة اللي مصاحب بنات من الشباب وتيجي تقول له حرام بنات الناس حيتعمل فيك من يعمل سوءا يجزى به فيقول لك مش قادر قلبي متعلق بيها قلبي متعلق بالذنب اللي بيمد يده على حرام وبياكل حرام ويقول لك تعودت زليل للزمن هو ده إنما احنا المؤمن الموحد لا إله إلا الله لا يذل أبدا لنفسه ولا للشيطان ولا للشهوة ولا للدنيا مالي لي وللدنيا ذلي لله فقط هو ده لا إله إلا الله تالت سبب التوحيد الخالص ده التالت حاجات اللي وردوا في الحديث ده نكمل الرشدتة بسرعة أنا يا ريت كانت الناس تكتب علشان خاطر دي رشدتة عملية عايزين نعرف نتعلم ازاي نسارع إلى مغفرة من ربنا ربي حاجة الوضوء والصلاة إنك تقوم تتوضى وتصلي ركعتين وتستغفر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث حديث السنن الأربع وصحاءه الألباني قال ما من عبد يزنب زمدا فيتوضى فيحسن الطهور يعرف يتوضى كويس زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتوضى ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله بذلك الذنب واحد وقع فيه معصية من المعاصي اللي دخل على الانترنت وعمل مش عارف ايه واللي سوى ايه بعد كده هو في قلبه ايمان ضعف رح قايم متوضي ومصلي ركعتين وقال يا رب تب عليا من الذنب ده يا رب يا رب اغفر الذنب ده يا رب يا رب اقفل بيني وبين الذنوب دي يا رب خلاص ثم يستغفر الله بذلك الذنب إلا غفر الله له اه دي سبب يبقى وضوء وصلاة واستغفار خمس حاجة ترديد الأزاب بس انت وانت بتقوله وتبقى مستشعر بالمعاني الله أكبر الله أكبر أكبر يا رب أعظم وأعلى يا رب أبو سفيان لما وقف يوم أحد وقعد يقول أعلوا هبل أعلوا هبل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه محدش عارف ينطأ محدش عارف يتكلم قالوا يا رسول الله ما نقول قالوا قولوا الله أعلى وأجل ربنا أعلى ربنا أكبر من كل شيء الله أكبر تبقى طالعة من قلبك أشهد أشهد يا رب تشهد تشهد حي على الصلاة مش هقدر أنا بإيدي ولا بحولي ولا قوتي لا حول ولا قوة إلا بالله انت يا رب اللي حتمدني بالقوة عشان أعرف أصل بطولي وقف بين إيديك وأؤدي فرضك فعشان كده تقول لا حول, ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله وتردد الأزان الوارد النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربه راضي راضي بحكمه كل اللي بيعملك به راضي به اوعى يكون في قلبك حاجة بينك وبينه اوعى كل اللي يجي من حبيبك يبقى حبيبك بس هو مش بهلكك هو مش خلقك علشان يعذبك وإلا قل لي أنت ليه هنا أنت ليه مسلم أنت ليه من أهل المسجد أنت ليه موفقك أنك تقف بين إيديه وتناجيه وتكلمه ليه رحيم سبحانه كريم سبحانه أو ملل البلاءات اللي بتحصل للواحد للحد أرصت وإذن عشان خطر إيه؟ عشان يظهر الصادق مكاذب الكاذب أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا هم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم أنت مش هتطلع يعني أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم حصلت له اللي أنت ما تقدرش عليه خالص النبي صلى الله عليه وسلم سب وبصق في وجهه وضرب ووضع القذر على ظهره وحرضوا عليه صبية حتى أدموا عقبه وشقت رأسه وكسرت رباعيته وطلقت بناته كل ده في سبيل الله النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد أذيت ولم يؤذ أحد أنا كنت بس اللي في الأرض في الوقت ده اللي بيتعذب ويؤذى فأول البعثة النبي حط على بطنه الحجر النبي قعد ثلاث سنين في الشعب عامل لهم حصار اقتصادي مش لقين يأكلوا احنا ماصلناش للمراحل دي خالص آه عندنا ابتلاءات وآه عندنا فتن لكن مهما كان أرحم بكتير فلما المسائل دي كلها تتحط كده يهون إيه يعني إحنا قلنا اللي يجلنا منه إحنا راضيين به عشان كده تقولها من قلبك رضيت رضيت بالله رب وبالإسلام دينا حكم الشرع فوق دماغه ربنا قال النبي قال صلى الله عليه وسلم حكم حتى لو كان هوايا في حاجة تانية وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وراه هو عمل ايه؟ انا زيه هو مشي كده؟ امشي زيه هو اتكلم كده اتكلم زيه زي ما هو عاش الحياة نعيشها زيه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللي يقول الكلام ده من قلبه النبي قال ايه؟ غفر الله له زنوبة ايه خمس حاجة سادس حاجة انك تتأدب بأداب الجمعة النبي بيقول إيه؟ صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة اغتسل الجمعة فأحسن الغسل وتطهر فأحسن الطهور ولبس من أحسن ثيابه ومس ما كتب الله له من طيب حلو كده اتزيننا اغتسلنا لبسنا أحسن لبس وحطينا العطر الطيب الجميل أو الدهن أو حط زيت أو كريم أو كذا عشان يبقى في أبهى صورة ثم أتى المسجد فلم يلغوا. ما دخلش عادي يكلم الناس وقال اللي حصل وإيه اللي جره والنهاردة. وال... لا لا أعد كده في ذكر الله. ولم يفرق بين اثنين. ولما دخل أعد حيث انتهى به المبيس. غفر الله له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. زنوب الأسبوع كلها راحت تعمل. طيب إيه كمان؟ عايزك كل شهر حتى. يا ريت. لو ربنا وفق أكل دي. دي قوي بقى في الموضوع المغفرة. تغسيل ميت. وقف على الغسل يعني ولو مرة تعرف واحد من الغسله تروح تحضر معاه أصلها تقيلة قوي ليه تقيلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول من غسل ميتا فكتم عليه يعني انت تخش تغسل الراجل وشه سود الراجل وشه تلون طلع أثار خاتمة ما تتكلمش تخرج تقول لا حول ولا قوة تقلي بالله ده الراجل ده كان كذا كذا كذا كذا لا لا لا شوفوا دينا ستر ازاي؟ يعني مثلاً ممكن ييجي في الشارع يقول لك طيب خلاص افضحوا بقى ونجيب بقى كاميرات ونصور ونقول شفته هذه آخرت اللي ما بيصليش هذه آخرت اللي بيعمل مش عارف ايه لأ لما نيجي نتكلم نتكلم كلام عام ممكن نقول ايه نقول والله واحد قبل كده كان بيغسل شاب كان بيشرب مخدرات حصل له كذا وكذا فعلا بقى حاجات من كده بتحصل كتير انا شفت بعيني حاجات من دي يسود من اول راسه لغاية بطنه واخي يحكي لي المغسل يقول لي أنا دخلت على واحد كده هو مس خفيف جسمه أمحي كده أول ما بدأت أحط إيدي والله العظيم بيحلف بالله العظيم إنه بقى اسود فح والسوداد يزيد يزيد يزيد, يزيد لغاية ما لبطنه راح صابه وماشي خرج قال لهم فيه إيه قالوا ماته هو بيزني فحاجة زي كده ماشي بس مش هنقول هو مين يعني ما تجيش تقول فلان بقى شوفوا دينا ستر ازاي المهم من غسل ميتا فكتم عليه ماشي غفر الله له أربعين مرة يعمل الزنب ويدغفر له يعمل الزنب ويدغفر له أربعين مرة في حديث رواية بقى خلينا نمسك فيها بيدينا أسنانه غفر الله له أربعين كبيرة رواية عند الطبراني والشيخ الألباني صححها في أحكام الجنائز. آه. غفر الله له إيه أربعين مرة دي الرواية المشهورة في رواية عند الطبراني غفر الله له أربعين كبيرة أهو الكبائر دي اللي ميتخاف منها الصغائر أهو أمرها أسهل إنما الكبائر دي هنعمل فيها إيه أهو سكة من السكك اللي ربنا يغفر لهجي عشان كده بقولك عملها ولو كل مرة كل شهر مثلا لو تقدر على كده يبقى جميل قوي أو كل فترة مثلا عشان خاطر يضغفر لك الزنوب التقيلة دي من الحاجات تامن حاجة انك تحضر مجلس علم قعدتنا دي يا جماعة عايزين ناخد بقى الحديث الجميل قوي قوي ده اصنو مش مغفرة بس شوفوا الحديث بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث رواه الطبراني في الكبير وصححه الألباني يقول ما جلس قوم يذكرون الله تعالى مجلس الزكر مجلس العلم الملايكة تحفك والرحمات تتنزل عليك طالما احنا في ذكر الله وطالما احنا بنتدارس كلام ربنا وكلام النبي صلى الله عليه وسلم جميل ما جلس قوم يذكرون الله تعالى فيقومون حتى يقال لهم الملائكة بقى هتقول ايه قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم الجاية دي بقى وبدلت سيئاتكم حسنات قوموا قد غفر الله لكم ذنوبكم وبدلت سيئاتكم حسنات. يبقى لا ده احنا نحضر الدرس ونحافظ ونقعد في بيوت ربنا سبحانه وتعالى علشان احنا عاملين زنوب وخايفين نقابل ربنا بيها تيجي يوم القيامة تبص تلاقي جبل حسنات الجبل ده انت ما عملتوش فجفتوا منين ده انا عارف اعمالي اعمالي على قدي يا دوبك انا كنت بركة على الخمس صلوات وجدت بنسك لمصحف من فن لفيتهم وبقول أسكاري وبقول حكتي فالحمد لله أبصى ألاقي جبل حسنات جاي ده إيه ده؟ سيئاتك اتبدلت حسنات عمل الخير اللي تضاعف ليك اتدال على الخير كفاعله خلونا نحسن الظن بربنا سبحانه وتعالى تسح حاجة المعاملة الحسنة شوفوا النبي يقول ايه صلى الله عليه وسلم حديث رواه الإمام أحمد في المسند والترمذي وصحاها والألبان قال صلى الله عليه وسلم غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان بيعمل ايه؟ كان سهلا إذا باع سهلا إذا اشترى سهلا إذا اقتضى تيجي تتعامل معه بالدرهم والدينار رجل معمليته جميلة خالص تفضل ما فيش مشاكل ما فيش فصال ما فيش ما فيش معمليته سهلة سمح تحب تتعامل معاه سمح في البيع سمح في الشرف سمح حتى لو انت بينك وبينه أي حاجة في الاقتضاء لما يبقى بيننا بعض قضية ما هو برضو بيتعامل بمعاملة المسلمين سمح في كل المعاملات غفر الله له عشان كان أخلاقه أخلاق حسن آخر حاجة في الرشدة الذكر الذكر عايزين نحفظكم النهاردة ذكر كمان احنا حفظناكم الاستغفار عايزين نحفظكم ذكر وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه ايه النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه الترمذي وصححه الألبان قال صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك أقول لك على حاجة تقولها ربنا لك وإن كنت مغفور لك قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحكيم الكريم الأولانية العلي العظيم الثانية الحكيم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين الرواية بتاعة التنمذي كده في رواية ثانية بقى النبي قال صلى الله عليه وسلم إذا أنت قلتهن وعليك مثل عدد الذر خطايا غفر الله لك من الذكر طبعا الصلاع على الحبيب صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصلي علي مئة إلا غفر الله له مية مرة صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد كل الصيغ دي صل الله عليه وسلم صل الله عليه وسلم حتى أنت بتقول صل الله عليه وسلم معناها بكي إنك بتقول إيه اللهم صل عليه يعني اللهم صل عليه يبقى كأنه أي خبر بمعنى الإنشاء زي المعامم ما بيقول أي صيغة من الصيغ اللي تيجي على لسانك فيها ذكر للحبيب صل الله عليه وسلم بس تطولها ميتمرة تحطها كده ورد في الصبح تطوله او في أي وقت تطوله وأنت ماشي لسانك لا يزال ورطب من ذكر الله صل الله عليه محمد صل الله عليه محمد صل الله عليه محمد قال أصل أنت بتذكر حبيبه؟ فعشان كده جاي زجيلك على طوف بتذكر حبيبه خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فعشان كده تبقى دي جاي خدنا عشر حاجات النهاردة علشان نسارع إلى مغفرة من ربنا عايزين نتجهز علشان زماننا زمان فتن بعض السلف كانوا يقولوا كده يقول للناس جهزتم جبتوا جهاز فيقولون لأي شيء نتجهز قال لسفر قريب عايزين نجهز عايزين نبقى في الاستعداد عايزين نعد العدة عايز تخرج منها سالم غانم عايز تخرج منها وربنا سبحانه وتعالى ينجينا منها على خير ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة العدة ايه خدنا أول حاجة في الاستعداد المغفرة أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا وإياكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه إنه ولي ذلك والقادر عليه ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا قولوا جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وجزيكم الله خير وفي كل زمان أنا بس أذكر القصة هذه الشيخ زال خير يعني ضمن كل المعاني التي نريدها في القصص التي قالها هذه القصة دائما أقولها لكي أذكر أن الإنسان قادر على أن يتخذ القرار. عندنا بعض الأخوة جالس في الصف الأول من جماعة التدريب والنجاح والتأليف قضية قرار يتخذ الإنسان بإرادة قوية جازمة يقينية ويتوكل على الله أخذكم الداعية نحن اليوم قاعدين في سوق أم تميم زوجة أخونا الكبير أستاذ اللغة العربية ورئيس قسم اللغة العربية سابقاً في كلية التربية الأساسية أبو تميم تقول وقف ال وقفت السيارة ولدي سوق عند مجمع المرينة وقفت السيارة تعطلت سايد زحمة أذن المغرب شوف الناس اللي قلوبهم على الصلاة يعني أنا اليوم جمعة ومع ذلك صحوت الفجر على الإقامة ما لحقت صلاة الجمعة فضل كبير ما بالكم اللي ضيع ليلة الجمعة بمعاصي وله وشغب ضياع وقات أقرأ في زاد المعاد ما هي النوافل وبركة هذه الليلة التي يقوم بها المسلم واللي خليناها حنا في حياتنا ليلة سينمات ليلة شقق ليلة فضائيات ليلة والناس تتفاوت في قضاء هذه الليلة وقفت السيارة يما ترى ربع جائع وكأن زحمة يا إشارة خربانة يا موكب رسمي جاي يا في دعم مم توي ربك يا في شيء ترى إذا طولنا يا إما راحت صلاة المغرب علينا وين نسوي نصلي في المجمع والمجمع تجاري وفي العاصمة ودائما العواصم فيها الفلتان أكثر من الأطراف في أي بلد نسلي نزلت أم تميم وهي من صديقات أم أحمد تسوي خواطر في مجالس النسائية دخلت شفت هالشكال العجيبة لبلسواقر اللي على العيال المساكين المغيبين بالوعي ضحايا ثقافة فلاشات الصور الدعائية وثقافة الحاسوب والتسليع والجسد هشكال والوان دخلت المواضي أتوضع دخلت بنت شيلة عباية ظنيتها بالتحجب شالت الشيلة صفطتها في الشنطة شالت العباية طبقتها ورا الشيلة في الشنطة قلت بتقول بسم الله الرحمن الرحيم لا طلعت الميكب والألوان وهاتي جمعية الفنون التشكيلية على الوجه بتصميم فآنا تقول وقعت في هذا الشعور الذي يقع فيه كل إنسان يتحرق قلبه على إيه إنسان عاصي يا ربي أنصح إنسان بنات اليوم طويل فاضين شرشحة في سوق عم ما أنصح هذه مثل بنتي والرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الدين النصيحة النصيحة معناتها حب النصيحة معناتها يعطيك كل خبرتي وحبي فقلت لأغلبت النصيحة قلت يا بنيتي يا بنيتي اش حالات تشتوى بالإحجاب بالمناسبة انت جاي مع الوالدة قالت لا والله خالتي انا جاي مع السايق نزلني قلت يا بنيتي انا احس ان لما قطيت العباية ولابس اللبس الفاضح هذا تطلعين متبرجة يا بنيتي اتق الله انت قاعد تقومين معصيتين معصية الله المباشرة في رمي اللبس الشرعي والمعصية الثانية اللي قاعد تخدعين أموك وأبوك ترى أمت بوك ما يشوفونك بس رب العالمين قاعد يشوفك وينك يا ترى ترقيمة المرأة في أخلاقها في كرامتها حتى اللبس هذا يضحكون عليك الأولاد يطالعونك يعجبون بعض أشكالك لكن يطالعونك بعين الغريزة يطالعونك بس صغار يطالعونك مثل الكيك اللي ياك إن الإنسان يرمي القرطاس. بوكانون في كتابه في كتابه موت الغرب وهو الرجل المرشح للرئاسة الأمريكية وصاحب برنامج القصف المتبادل يقول وصارت المرأة في الحضارة الغربية كالمنديل الذي ينتهي منه الإنسان ثم يرميه ليش بنيت هالشكل حرام هذا برش بأمك ترى ترأزين الزين الوضوء وقعدت تنصحها ولا الدموع تنزل تقول يا خالتي يا خالتي والله أول مرة واحدة تقول لي أمك وبوك حلال حرام مستقبلك أخلاقك دينك إيمانك ما حد ينصحنا يا خالة والله ما حد وبدأت تبكي تقول أنا أبكي وياها وأخذها ولمها وتتوضى وتلبس لبس الشرعي وتروح تصلي معاي في المصلى وتطلع ولا مجموعة بنات واقفين برا اللي لابسك كذا ولا معلقة ولا واشم واللي كذا نظرت إليهن ب لا أدري ما هي الهواجس التي كانت لعلها بعتب وزعل ثم أدارت ظهرها ورجعت إلى بيتها شفتوا التبديل السريع عرفت الغلط ومضت يقضة مثل القصة اللي قالها الشيخ المرعبة من ذلك الإنسان اللي انقلب وكان الحكمة العظيمة الاسفنجة وينما تحطها تتشرب احنا اكثر والجيل اللي يجلس اكثر بنات وشباب اكثر ما يأثر فيكم يا شباب والله احنا وعاض وندرس وكذا يا ولد وينك من معاه وحيانا مثل ما يقول الدكتور إبراهيم الخليفي بعض الأشياء فوتها مو كل شيء لا تغثه ونفوت بعض الأشياء لعل نكسب أشياء أخرى ونداري فماذا يصنع الناس اللي محد قاعد يوجههم يا جماعة حرام يقول عمر بن عبد العزيز كما يرويه بن خلكان يقول والله إني لأشتري ليلة محشس بدل لازم نغير البيئة إني لأشتري ليلة من ليالي عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أحد فقهاء المدينة السبع توفي سنة 102 هجرية لأشتري ليلة من لياليه بألف من بيت المال قالوا يا أمير المؤمنين على تقواك وورائك تضحي ببيت مال المؤمنين وأموال المسلمين قال ويحكم إني أعود بنصحه ورشده بألوف الألوف أن في الجلوس إليه تلقيحا للعقل وتنقيحا للأدب وتسريحا للهم وترويحا للقلب هذا أكبر استشاري هذا والله العظيم تروح تزور بعض المشايخ والأخوة يهزونك من أعماقك ويجددون محمد تذكر النية ترى أنتم ناس مشهورين والناس يدحكم لا يعطيك حكمة من حكم بنعطاء الله السكندري إن الناس يمدحونك بما يرونه ويعلمونه منك فذم نفسك وحاسبها على ما تعلمه منها ولا يعلمه الناس نحن نحتاج من كما قال عمر بن عبد العزيز لرجاء بن حيوة خذ بمجامع ثوبي متى رأيتني ضللت عن الحقي وقل لاتق الله يا عمر فإنك ستموت نحتاج من يذكرنا كما يقول الشيخ علي طنطاوي رحمة الله عليه يقول أجلس أجلس في مجلس أسوي درس أنا مفعم بالدرس لأن جاي ناوي وقاصد ومشاهد الذهن وأرجو أن الناس تسمعني وما تمل وأأثر فيها وأغير وأخذ فلما ينتهي المجلس حتى أنا اللي نصحت نعود إلى الدنيا نبرد نتلبس بالحياة والشهوات كما قال يا رسول الله نقوم عندك وعلى رؤوسنا الطير الشاهد يا أخواني فرصة التبديل موجودة وشهر التبديل المقبل فلنعزم من الآن فالنوايا خير وعمل المسلم شكر الله لكم والتقدم بشكل جزيل للشيخ ويتحفنا في توزيع المصاحف على عباد الله افضل السلام عليكم حقيقة أنا أرغب دائما في أن يكون يعني هناك شيء عملية تتبع المحاضرات فجرت العادة إذا ألقيت محاضرة مثلا عن بر الوالدين مثلا أطلب من الجمهور الحاضرين أدري أن الحاضرين يعني مثقفون ومتعلمون يعني الله الحمد الآن مستوى الناس المتلقين ليس مثل مستواهم قبل عشرين سنة ربما قبل عشرين سنة لو تطلب مشاركات من الجمهور ما, ما عندهم شيء لكن أنا أدري بين يدي ناس متعلمين وبعضهم خريجين جامعات وربما بعضهم حملت شهادات عليا ومع ذلك يحضرون معنا الزام الله خير فأطلب عادة مشاركة إذا تكلمت عن بر الوالدين أطلب منهم مشاركة حول بر الوالدين قصة معينة أو نحو ذلك ما دام من كلامهم حول بدلها واتخاذ قرار شجاع بتبديل الحياة إلى الأحسن فأنا حضرت معي حقيقة أربعة مصاحف قد كتبت علي أهداء وختمت علي بختمي الشخصي ختم هذا أنا أختم به على عقود الزواج والطلاق بس أما بيتزوج ولا بيطلق اللي بيأخده فهي أربعة مصاحف ممكن من كان عندهم مشاركة ممكن الأخ علي أيضاً يختار لاني أنا مع الجهرة الأنوار يمكن ما يشوف زين في ميكروفون متنقل فمن كان عنده مشاركة تستحق يعني أن يأخذ لأجلها الجائزة يرفع يده لنختاره أو نختار غيره بس نبغى شيء يستحق أن هيذكرها النساء ممكن ولا بعيد في المايكروفون موجود هنا الأخ اللي هناك الأخ هنا. والأخ هنا وين هناك في بس ترى نبغى شيء يستحق أن هيذكره يعني بعض الشباب ممكن يقول والله أنا حضرت خطبة عن تدخين وقررت خلية التدخين نقول زاك الله خير هذا كلام حلو بس نبغى شيء فيه يعني موقف فيه حدث معين حتى يكون علي أيضا وإحنا ممكن نسأشهد به في محاضراتنا الأخرى يعني عطلة أخ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> إشتغل إشتغل سام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام ورحمة الله طبعاً أنا جاس محمد الأياش من سوريا يا مرحباً عايش بالكويت من سنة 99 ما شاء الله عليك قبل كم سنة الحكي صراحة يعني لسير معي من 2005 و... ونازل صلاة ما في صلاة ولا صوم ولا شيء وكل الوالدين طاش يعني كله كذب والحكي هذا صراحة يعني الحمد لله رب العالمين تاب علينا كيف ماشي مع الله قليني يقول لها الحمد أني خلانا بعد عنهم شلنا معنى الكلمة اللي تحت معنى الكلمة بس الحمد لله من 1-6-2006 الحمد لله تعرفت على شيخ من الشيوخ الكويت شاب سوري متطوى وعرفني على شيوخ الحمد لله تغيرت حياتي الدرجة ما أشكر الله سبحانه وتعالى عليها كيف كيف تعرفت عليه أنت سعيت إليه ورحت له ولا التقيت به في مكان كيف تعرفت عليه تعرفت عليه من طريق يعني واحد من الشباب اللي كانوا ملتزمين معه فقال للشيخ الفلاني يأتي دروس ويروح مخيمات حق الشيوخ اش رايك وانت بعد من زمان محش بالطريق هذا قلت له خلاص ودني عليه رحت قاعد معاه يوم واحد مخيم بالوفرة وقعدني عنده يوم واحد يعني بدلت الصحبة بدلت الصحبة اللي ونسأل لك ونأسأل الله أن يبدلها لك إن شاء الله فتركته وصار عبيني شريطي شريط حقه الشيخ من السعودية خالد مم. جبيل مم. فأصرت اسمع الشريط وصرت اسمع شريط أكثر شيء للدراشد مم. بداية الشريط سبحان الله ينسى الله بداية الشريط غيرت حياتي كلها الله أكبر فدشرت سبحان الله والصحبة اللي كنت وياها كلها دشرتها صرت ملتج دشرت يعني خليتهم دشير خل... نصحتهم دشرتها تركتها ثرتهم خالد. اللي نادر عندنا خربان يعني. بدلتها يعني أقول. ممتاز ممتاز. ما مع شيوخ يعني الحمد لله من الكويت وكان يجون من السعودية ربا كلهم الحمد لله ملتزمين والحمد لله من ذاك اليوم لليوم نوياهم. يثبتنا وياك من واحد ستة ألفين وستة. الله الله تفضل الله يحفظك زاك الله خير وبيض الله وجهك صلى الله يثبتنا وياها أبو اللي وراء فيهم أحد في ناس نسر وراء واقفين يرفعون يدينهم. Allah yafadki, én ödjejön, Allah Allah a káty, ha Allah a Allah a Allah a Allah Allah oki. Náhuz részletek, الاخت ها ثمرتي بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام لو توقف لو سمع عشان يشوفونك لا المعذره خلاص خذ بسم الله والصلاه والسلام على اشرف الخلق رسولنا الكريم وحبيبنا له الفدا عليها والسلام بعد فيا إخواني هذه قصة حقيقية حصلت معي وهذا هو هذا يعني آخر حياتي يعني كانت آخر حياتي الحياة المأسوية وأنا والله الحمد مع أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كل أمة معافى إلا المجاهرون ولكن إنما الأعمال البنيات ولكل عمر ما نوى وأنا نيتي لكي لأعظ نفسي المقصرة بتقوى الله وأعظ غيري من الشباب اللي, ك... اللي أراهم يعيشون كما كنت عائش أنا قبل فالموضوع باختصار أنه أنا كنت طالع مع أحد أصدقائي الذي عندما عندما انولت ولا آخر لحظة وأنا معه من 17 سنة فكنت طالع طبعا أنا كنت يعني فكنت طالع مع مع هذا الشاب اللي هو كان صديقي يعني كان من أعزل أصدقائي وكنا في احد المكاتب وكنت يعني انا كنت من الرواد يعني النظر الى النساء وهكذا يعني فيعني كنت يعني ما في نظر بنظره على طول يعني ما ما في ما نطول شيء على على قوله على قولتنا احنا اول فسبحان الله فشفت يعني كانت فتاة امامي او على يساري فسبحان الله احسست بداخلي شيء الشيء اللي داخلك قاعد يقاعد يقول لي إنه يعني لا ليش يعني خلاص يعني سبحان الله الشيء اللي داخل قاعد أعظم أعظم أعظمت الله سبحانه وتعالى في قلبي فقاعد يقول يعني ليش يعني قاعد طالح فالمهم قاعد أنا ما أقدر لأن عاتي متعود سبعة تاسع سنة وأنا أخذ بهال بهالامور هذه والله الله الحمد لله الله العافية والسلامة ف... فقاعد يقول الشيء اللي داخل قاعد يقول ما أطالح ما أقدر فردت علي نفسي وقالت لا سبح سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر وإن شاء الله نلبست روح خلاص الحمد لله راحت انتهى الموضوع فولا الحمد فعلت الطريق الذي نفسي أرشدتني إليه عليها فقلت سبحان الله والحمد لله ولا الله والله أكبر إلى مرور بضع دقائق دقائق خرجت فسبحان الله أستغفر الله أن يهدينا ويهديها إن شاء الله ويهديكم فسبحان الله خرجت من المحل قلت حق صديقي وصديق عمري سابقا فقلت له الموضوع ما حدث فقال لي لا لا يا شيخ عادي بعادي احنا شباب ونستانس يعني او كما قال فسبحان الله يعني وانا مشيت معه وخلاص قلت ها عادي خلاص عادي خن خنشوف يعني فسبحان الله ومرت كم يوم وانا قاعد تراودني مشاعر وحساسات قريبة وعجيبة يعني ليش ما ليش ها ليش متى الى متى فسبحان الله خرجت مرة أخرى بمفردي إلى السوق وذهبت إلى مكة أحد مكاتب الإسلامية ولله الحمد للنا رحت دخلت داخل سلتة بيعني الكروت الدعوية الصغيرة عن المواعض مواعض فسبحان الله من هذا اليوم وكانت هذه في الأشر الأواخر من رمضان اللي طاف فسبحان الله من هذا اليوم وأنا ولله الحمد للنا أسأل الله أن يثبتنا وياكم وأنا لازلت يعني على الثبات وأسأل الله أن تكون هذه الكلمة موعظة لي ولكم وزاكم الله خير هذا والله تعالى على عليه صلى الله وسلم على نبينا محمد. ساك الله خير وبارك الله فيك. نشكرك شيخنا وأنا أفضل إن يوصلون للمصحف بعد ذلك شيخ حتى من باب ال إحنا مبدأ في أخت هناك أيوة عطوا أخت ثم الأخل هنا الشباب اللجنة المنظمة لو واحد يوصل المصحف لو سمعته ويليت الأخل المصور ما تصور الإخوان اللي يتكلمون ها أساس من باب إحنا نعينهم على التبديل. مرحباً أول شيء حبيت أوجه شكري الجزيل الشكر حق الدكتور محمد العوضي لأني على إيده أنا تبدلت يومها كنت صغيرة فسلمت عليه ما أدري إذا هو يذكر ولا لا فقال لي كم عمرك؟ قلت لعمري 11 سنة قال لي عمرك 11 سنة لي ما تتحجبين قلت له لإن شاء الله يتحجب وأنا الأسبوع اللي أسبوع الورى على طول تحجدت من بعد الأسبوع ورا بديت أفكر بالعباء ولبست العباء وعادي استمريت بعدها رجعت قلت لا الاسلام ما يرضى بعباتي هذي وعلى طول ولبست عبات الرأس والتزمت بصلاتي وتركت الأغاني ولله الحمد ما شاء الله ازاكم الله خير بارك الله فيك <تصفيق> الله يجزيك خير. <تصفيق> <الله يزاكي> خير. <تصفيق> خير يا شباب حلوين توصل المصحف طيب ان دكتور محمد العوضي شاخ يقول مصحفين مو مصحف طيب حنا في واحد من الأخوة هنا دور ولا في وحدة في وحدة في وحدة. الوحدة نأخذ الأخت تفضل يا استاذة وبعدين نرجع للأخر اسمح لي ها. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم على الشيخ محمد العريفي والشيخ محمد العربي. السلام ورحمة الله. أنا بدلت بس مو بنفسي بدلت بخواتي عاد شلون يعني أنا أكبر واحدة من خواتي خلاص. أكبر واحدة من خواتي المهم إنه يعني كانت تصرفات خواتي الصراحة كانت جدا جدا يعني كانت ما تعجبني يعني بحكم عمرهم عمر كلية عمر ثانوية تذي المهم يعني أنا لاحظت عليهم تصرفات وحركات يعني حركات البنات المعاكسات الحركات هذه المهم أنا صرت وراهم وراهم يعني لدرجة إني يعني أقسم لك بالله يا شيخ لدرجة إني يعني أي حد يتيقطبهم ولا شيء بديتهم على نفسي بس أقول يعني أهم شيء يعني أهم شنو أهم شيء مستقبل خواتي بعدين أنا يعني الحين الحمد لله الحمد لله يعني يعني والله أحيانًا يحصل بيني بينهم مقاطعات شيء بس أقولي خالص أهم شيء بس إني أوصل الي أبي يعني يعني أشياء وايد والله تنازلت عنها بس ألا أقولي خالص أهم شيء بس خواتي المهم الحين الحمد لله يعني ثنتين من خواتي الحمد لله تزوجوا أصغر مني يعني ولله الحمد والحين بقي ثنتين يعني واحدة بالثانوية واحدة بالكلية وأنا أكبر منهم إلى الآن والله العظيم أنا يعني مرة يعني كل تفكيري فيهم يعني كل يعني أي شيء أي يبون أي شيء ولله الحمد لله الحمد الحين أي شيء يحصل لهم أي شيء على طول يتجعون لي يعني أي مام. شيء يصير كذا يجون يعني وأنا إلى الآن مصرا يعني مصرا إني يعني بدن الله يعني الله يكتب لهم نصيب بعدين أنا أفكر بنفسي بس عشان على الخواتي لأن إحنا خمسة وما عندنا أخو فأنا أحسني أسئلة الخواتي الله يتبقى هذا يتبقى اللي أحبتك والله جزاك الله خير الله يجزاك بارك تعالوا يا شباب شيخ بدلها جزاك الله خير إنه في واحد من إذا إذن حقيقة أنا تذكرت شيئا أيضا أنه ليس المقصود أنك كانت تبدل بس ما عندك أيضا مشاركتك في تبديل ما عند الآخرين مثل ما يفعل الآن الأخوة في المحاضرات ونحو ذلك وميشاركون الآخرين على تبديل ما عندهم هذا أيضا أمر حسن قد ما فيه مصحب سلام عليكم أول شيء مسع الشيخ محمد العريفي وقل أخوك طارق عبد الكريم العريفي دائما نسأل هناك عني الأصدقاء ومسي بالخير على الشيخ محمد العباضي وأقول لكم يا شباب يعني أنا واحد من الناس الحمد لله يعني ما كنت الحمد لله يعني فيني في التزام الحمد لله أني عشت في بيئة ملتزمة الحمد لله والله الحمد لكن كانت مشكلتي كنت انجرفت ويا أصدقاء وللأسف أني دخنت دخنت وكانت صلاتي مقلة يعني للأمانة أتكلم بصراحة إلا أنه كانت عندي أخت رحم الله عليها يعني توفت حاد السيارة رحم الله عليها كانت إختي دائما تنصحني صلاتك التزم فيها التزم تقول أنت أنشوفك مو ملتزم صلاتك مو ملتزمك رحمة الله عليها فإن كنت معاها في المطار أوصل زوجها مهندس وكان بعثينا دورة برا فكانت قبل خمس دقائق معي في المطار فقالت لي أنا راجع الفي... راجعت لكم البيت بعد خمس دقائق أحيانا راجعت لكم البيت فقلت لها خلاص إن شاء الله نلتقي في بيتنا إن شاء الله فنزلت كنت قاعدة أدور سياره اشتري سيارة عشان توصل صورة فنزلت أشوف السيارة فأذن المغرب رايح نزيد أصلي أنا والدي كان معي والدي أصلي طويل بعمر هو يخلي لكم والديكم إن شاء الله فكان معي والدي فعدما الو... الوالد دخل صلى فانا رحت اتتوضع الصلاة وكبر الإيمان فأنا اتوضى والأول مرة انزل معي موبايل في جيبي فتصل علي التليفون أطالع رغم أختي أرد ولا أدخل أصلي أذن كبر الإيمان أرد ولا أصلي قلت لا زوجها مسافر أكيد تبي شيء ضروري فرديت رد علي واحد قال لي أختك فلانة قلت لكي <تلاقي> نعم أختي فلانا يقول لي اختك هذه مقطينا بعبايتها في الشارع فوالله تذكرت دائما الوالد يقول لي فانصابته بلياي فيقول إن الله هل نيراجعون فالحمد لله قلت إن الله هل نيراجعون دقلت صليت وأنا منهار يعني فالحمد لله قدرت أن يصلي ما حبيت أبلغ الوالد يعني فيقول هذا فطلعت بسرعة وخذني واحد لما شفت يأتي ولا لاقي أختي من قلبه في السيارة رحمة الله عليها ومقطينا في عبايتها ورحمة الله عليها كبلها يومي كانت تنصحني التزم في صلاتك التزم في صلاتك فشوف إن الإنسان okay. الإنسان بهالدنيا يمكن بعد ثانية ما يدري شو سير لا يمكن يمكن بعد دقيقة يمكن الحين نطلع ما يدري شو واحد سير لا شنو شنو لا الحمد لله والله كثر من فاضي الشيخ حمد العريفي زاك. والله, والله كثر من الشيخ محمد العواضي والحمد لله والدنيا بخير كثر ما يزيد الشر الخير أكثر الحمد لله والجهة هذا الحمد لله رب العالمين الله يغفر وأنا هديتي مو حبيتي شوفت الطيبين الموجودين كلهم هديك من مشروع ركاز هو عندنا نهدي كل من بدل عبارة عن عطر اسمينا عطر بدلها فيليت الأخوة الشباب يهدون الأخ الكريم العريفي الكويتي طبعا أنا ترى بدلتها بعد نعم. وأنت بدلت أنا بدلتها. نعطيك الآن أجمل هدية إن شاء الله أيضا أنا أشكر الأخ الكريم اللي أشار برسالة نصية أنه ركاز سبب لتغيير حياته Nézhkora, én is részt vettünk, de nem tudom, hogy miért. Nézhkora, én is részt vettünk, de nem tudom, hogy miért. Nézhkora, én is részt vettünk, de nem tudom, hogy